أُبَلِّغُكُم رِسَالَةَ رَبِّي وَأَنَّنِي لَكُم نَاصِحٌ أَمِينٌ أَوَاعَدْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ يَرْهَبُكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ ربكم على رَجُلٍ مِنْكُمْ يُنذِرُكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ هَلَكُوا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَشَرًا فَقُلْ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي قَالَ أَجِئْتَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَدْعُو وَحْدَهُ وَلَئِنْ كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَنَا فَأَتَيْنَا بِمَا تَوَدَّعُونَ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ كُلُّ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَ فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَمْ أَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ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 قَالُوا يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أبود ثم ذهاب الاني